وَالقَمرَ نور وَقَدرَهُ مَنازِل لتَعلَُوا عددَد السنينَ وَْحسذ ماَا خَلَقَ اللههُ ذَانكَ إِلَّا بِالحََّّ نُفَّلُ ل ياتِ لِقَوملَون إن فختْتِلَ في فيِي الَّْلِ والالنَّهارِ وَماَا خَلَقَ اللهَّهُ في السماواتِ وَلَْرضِ آيات لِقَومَ التَّقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا, ورضوا بالحياة الدنيا وطمنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما واهم النار بما كانوا يكسبون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 وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضق فلما كشفنا عنه ضره مر مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالُوا هَٰذَا إِلَّا قُرْآنٌ غَيْرُ هَٰذَا أَوْ بَدَلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَىٰ إليه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 إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ قُلْ تُنبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ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 وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله, دعوا الله مخلصين له الدين لإن لا أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فلما أنجاهم إذا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ نَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضَ فأقتل طبهي نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض صخر فها وزينت وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا نوناارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بلمس كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُوٓاْ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَاللّٰهُ يَدْعُوٓاْ اِلٰى إلى السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ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 وَما يخِرج الحّ منِن المييتِ وَيُخْلِج الْ المييتَ منِن الحَي, من الميت الميت من الحي وَما يدَبِّرُ لَر فسقولون الله فَقُ فَلا تَ التَّقون فَذَلِكُم الله رَبّكُم الحقّ فماذا بعدَ الحق إ الضلال فأََّ تُصفون. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ على الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ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 هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ رَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ الرِّزْقِ فجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَم عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بِمَا كانوا يكفرون وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوا فَإِن تَرَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ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 فلما جاءهم الحق مِنْ عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يُفْلِحُ الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالي في الأرض وإنه لمن المسرفين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 وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين أَلَا نَوَقَدَ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ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 وأنا قم وجهك للدين حنيفا ولا مِنَ من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضريا فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وَهُوَ الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه